ابدا بذكر الخالق مثبت الكون ابدا بذكر الخالق مثبت الكون اللي ضعف الناس روحه لطيفه يا مسندي يا ذيب أنا منك ممنون لك نظرة حرة ونفس خفيفة فامدحكنا والرائل اللي يعرفون علينا يا ابوك ما هي كنيفة جنب ربوعا باقصرهم يهرجون تعدهم نعلا رجوم المليفة لابد ما يوذيك ربع ويخطون تسمع لهم بعض الهروج السخيفة تجيك عام يا مالها رمش وعيوك وطرافها شبه تروع مخيفة خلعت من ربد رضاها عن كمن دون وصاحبها معها يعدي بكيفا ما هو بيان بطلها على هرج هجرون ولا بيلقى مدام ما دام من تبنا الرجاجيل ماديون ومكرم من ضعفك وجارك ضعيفا ألا تهمك هارجت مدولا الهول ولا تحسب اهل النفوس الضعيفة أحد كلام حين ما هو بمعزون وحد اللي عجت عهلو وحد تجد في جعب ورد معزون. ينعش كريح الوارد لفح طيفا وحدا تجد فيها من الثوم عرجون والثوم تبغضها النفوس تعيفا أهل الردى والخبث خلهم يولون وراع الوفاة وطيب خلك حليفة. الطيب خلك حليفة.